وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولو أن لكل مشرك بالله جميع ما في الأرض من أموال نفيسه لجعله مقابل فكاته من عذاب الله لو أتيح له أن يفتدي به وأخى المشركون الندم على كفرهم لما شاهدوا العذاب يوم القيامة وقضى الله بينهم بالعدل وهم لا يظلمون وانما يجزون على اعمالهم هذا الكلام كلام مختصر لكن لدي فشيء هنا يقول اخفى المشركون الندم يعني هذا الندم ليس خاصا بالمشركين بل هو لكل ظالم ظلم والشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني له كلمه في تفسيره النفيس معارج التفكر وهو يتناسب مع أولئك الأشخاص الذين يبالغون في ظلم الآخرين وجمع المال في غير حقه أما من يجمع المال في حقه ويضعه في حقه فهذا مأجور يقول الشيخ علينا وعليها رحمة الله ما قيمة امتلاك الإنسان كل ما في الدنيا إذا كان خاسرا نفسه بعد لحظات أو ساعات أو مصابا بعذاب وشقاء أبديين إنه عندئذ يدرك أن نفسه وخلاصه من العذاب أغلى عنده من كل ممتلكات الوجود طب هذا حينما يعني يرى الإنسان بوادر وسائل العذاب الرباني للظالمين نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. إذن هذه آية عظيمة. فربنا جل جلاله يبين أنه لو كان لكل نفس كفرت بالله أو اشركت أو عصت أو اجرمت ظلمت نفسها أو ظلمت الآخرين والظلم ظلمات يوم القيامة. فلانه لو كان لكل نفس حصلها هذا جميع ما في الأرض لبذلته يوم القيامة لو كان يقبل منها لتفتدي به من عذاب الله وحين ذاك يخفي الظلم الحسرة والتأسف على كفرهم حين يرون عذاب الله تعالى يوم القيامة وحينما يتوقعون انه واقع بهم وربنا جل جلاله يقضي بين العباد بالعدل فربنا غير ظالم وربنا جل جلاله لا يهضم وربنا لما ذكر العذاب وأقسم على حقيقته وان المشركين لن يفلتوا من عذابه ذكر صورة من حال الظلم في الآخرة وهذه الصورة قد تأتي للانسان في أول منازل الآخرة ومن وضع السيف على رقبته وجاءته الخواطر علم ما تحدث النفس الإنسان فربنا قال ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به إذا قدمه فدية لإنقاذها وحمايتها من عذاب الله لو كان ذلك يقبل منها فيكون تفسير الآية لو أن لكل نفس كفرت بالله وأجرمت في حقه جميع ما في الأرض لبذلت ذلك يوم القيامة لو كان يقبل منها لتفتدي به من عذاب الله الأليم والآيات في هذا المعنى كثيرة في سورة الرعد وفي غيرها وجاء في سورة آل عمران إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر طبعا في الصفحة الماضية يعني مر معنا للذين أحسنوا الحسن والزيادة وحينما أنت يعني تقرأ في سورة الرعد أيضا والآيات القرآنية يعني تتشابه فيها الأمور فربنا قال للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد حتى تدرك كيف ان الصور القرآنية والآيات القرآنية مثاني تثنى بها الصور المتشابهة من مشاهد يوم القيامة قال وأسروا الندامة لما رأوا العذاب طبعا الندام حصول الغم بسبب العثور على سوء الصنع وندامة الإنسان حزنه ندامة الانسان حزنه وأسفه على ما كان قد كسبه بإرادته الحرة دون إكراهم ولا إجبار وتمنيه أن لا يكون قد كسبه مع تلويمه لنفسه قال وأسر الندامة لما رأوا العذاب أي وأخف الكفار الحسرة والتأسف على كفرهم حين رأوا عذاب الله يوم القيامة واستيقنوا أنه واقع بهم قال وقضي بينهم بالقسط وهم لا يضلون أي وقضى الله بين الكفار بالعدل وهو غير ضال فربنا جل جلاله يقضي بين الجميع من الكفار والمؤمنين بالقسط والعدل ولا يظلم أحدا أبدا فربنا جل جلاله لا يظلم ولا يهضم إنما الذي يظلم ويهضم هو الإنسان ثم قال تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلم أي إن الله وحده إن لله وحده ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض ألا إن وعد الله بعقاب الكافرين واقع لا مريث فيه ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك، فيشكون وهذه الآية، ربنا جل جلاله، لما قالوا أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفسدت به، بين في هالآية أنه ليس للظالم شيء يستدبه. به، فإن كل الأشياء، فإن كل الأشياء ملك الله تعالى، وأن جميع الأشياء هي ملك لله تعالى ألا إن لله فهذه اللام في لله لام الملك فكيف يفتر الإنسان بما لا يملك وما يؤتاه الإنسان في هذه الدنيا إرتا أو هدية أو كسر إنما هو تخويل تخويل يخول به الإنسان في حياته ويخول بثلثه في الوصية حينما تكون الوصية على وفق الشريع الإسلامي فقال ألا إن لله ما في السماوات والأرض أي ألا إن لله وحده جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض فربنا جل جلاله لا مانع يمنعه من إنفاذ حكمه فربنا جل جلاله هو القادر على كل شيء بعد هذه المقدمة بألا لهئذات التفتاح وتنبيه قال ألا إن وعد الله حق فربنا وعده حق وهو القائل سبحانه يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون إذا وعد الله تعالى حق وكائل لا محاله ولكن أكثر أولئك المشركين لا يعلمون ذلك فلما كانوا لا يعلمون فهم يكذبون ثم قال الله تعالى هو يحيي ويميت وإليه ترجعون وسبحانه يبعث الموتى ويميت الأحياء وإليه وحده ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم أي الله وحده هو المتصرف بالإحياء والإماتة فلا يتعذر عليه إحياء المشركين وغيرهم ولا إماتتهم حينما يريد ذلك قال ثم إذا شاء انشره حتى التوقيت هو بيد الله تعالى ليس بتوقيت أحد قال وإليه ترجعون أي وإلى الله وحده مصيركم أيها الناس بعد موتكم فيجازيكم يوم القيامة بأعمالكم وتأمل هنا وإليه ترجعون أي بإرجاع الله لكم فأنتم ترجعون مطاوعين بالقهر يعني الأمر ليس للانسان فيما يتعلق برجوعه إلى الله سبحانه وتعالى فربنا جل جلاله يرجع الجميع إليه سبحانه وتعالى ثم قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم القرآن فيه تذكير وترغيب وترهيب وهو شفاء لما في القلوب من مرض الشك والارتياب وارشاد لطريق الحق وفيه رحمة للمؤمنين فهم المنتفعون وهذه آية عظيمة وتأملوا أيها الاخوه هذه الصفحة الفريمة كيف أنها ابتدات بمشهد المشاهد يوم القيامة فقد يقول الإنسان كيف النجاة في ذلك اليوم التمسك بالكتاب وجاء في الخطاب لجميع الناس وأنت حينما تأتيت نداءات الرحمن تقف فهو إما خير تفعله إما شر تنتهي عنه ولما يأتي الخطاب لعامة الناس تدرك يعني أهمية شمولية هذا الخطاب للجميع وإذا كان الخطاب ذاك نبلغه للمؤمنين لما ياتينا الخطاب هذا نبلغه للمؤمنين ولغير المؤمنين فأيضا الإنسان يستدرك أهمية الخطاب ويستدرك الإنسان أهمية الواجب تجاه هذا الخطاب العظيم فربنا جل جلاله يوجه نداء إلى الناس كافة فيقول يا أيها الناس قد اتاكم من ربكم قرآن يأمركم ويزجركم ويرقق قلوبكم وهو دواء للقلوب من, من الشهوات والشبهات ومن جميع المحرمات ورشد لمن اتبعه من الخلق فينجيه من الهلاك وهو رحمة يحصل بها الخير والإحسان والثواب للمؤمنين وهنا رحمة طبعا الرحمة هي النعمة على المحتاج لأنه لو اهدى ملك إلى ملك شيئا لا يقال قد رحمه لأنه لم يضعها في محتاج يقال أنعم عليه لكن الرحمة هي الرحمة على المحتاج فتأمل حاجتنا بل حاجة الناس أجمعين إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا الكتاب فيه الرحمة وفيه المواعظ والمواعظ هي بيان فيه ترغيب وترهيب لأن النفس تتاثر إما بالخوف وإما بالطبع فهو فيه مواعظ وزواجه وتأمل أنه من ربكم للدلال على عظم مقدار هذه الموعظة وأن فيه هداية وهي رشاد فالإنسان يعني يدرك يدرك هذا وفيه شفاء لما في صدور والصدر هو عز موضع في الإنسان لجوار القلب فايضا يعني لا يستغل الإنسان عن كتاب الله تعالى فربنا جل جلاله لما ذكر الادله على الالهية والوحدانية والقدرة ذكر الدلائل على صحة النبوة وذكر الدليل على الطريق المؤدي إليها وهو القرآن الكريم. وربنا جل جلاله لما بين أن الرسول حق وصدق بظهور المعجزات على يديه في قول تعالى وما كان هذا القرآن أي يفترى من دون الله إلى قوله إن كنتم صادقين فربنا جل جلاله هنا بين أن هذه المعجزات تتصف بأربع صفات أولا كونه موعظة زاجر ومرغب كونه شفاء لما في الصدور كونه هدى كونه رحمة للعالمين وفي ذلك طبعا الحث على التزود من هذا الكتاب فقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم أي يا أيها الناس قد أتاكم قرآن يأمركم ويزجركم ويرقق قلوبكم وتصلح به أحوالكم منزل من عند ربكم وتأمل أن هذا الكتاب منزل من عند الله تعالى وأن الله قد أنزله بعلم في حد فيه حد على التزود من هذا القرآن قال وشفاء لما في الصدر أي دواء للقلوب من الشهوات المحرمة والخواطر المحرمة والشبهات يشفي من الجهل ويشفي من الشر ويدفع النفاق ويمنع من الغي وفيه صلاح حال الفرد وحال الأسرة وحال المجتمع وربنا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وربنا قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون به في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ولا يبينا دون من مشاعر بعيد ولذا تنبغ في الإنسان فندا من قريبا من القرآن قريبا من فهمه قريبا من معانيه قريبا من خدمته ثم قال وهدى ورحمة للمؤمن وتأمل هذه الصفات الخاصة العامة ثم جاء الصفة خاصة قال وهدى للجميع هداية الدلالة قال ورحمة للمؤمنين إذن هو فيه هداية وبيان للحلال من الحرام وفيه دليل على الطاعة والمأصية ورجل لمن اتبعه وهو رحمة لكن لمن هو رحمة يحصل به الخير والإحسان والتواب للمؤمنين كما قال تعالى ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ثم ربنا جل جلاله لما ذكر عموم رسالة القرآن قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمع قل أيها الرسول وقلنا بأن كل خطاب للرسول هو خطاب للجنة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 ويزول إذن يتفرع على شون القرآن كتاب هداية وأنه رحمة للمؤمنين في هذا تنبيه أن ذلك فضل من الله ورحمة بهم يحق لهم أن يفرحوا بها وأن يقدروا قدر نعمتها وأن يعلم أنها نعمة تفوق نعمة المال التي خرب منها أكثر المؤمنين ومنحها أكثر المشركين ولذلك الإنسان يتزود من هذا الكتاب ويفرح به كما أن المؤمن يفرح بيوم الجمعة يلبس أحسن الثياب ويختسل ويذهب لأنه بقي من السبت إلى صباح الجمعة يصلي الصلوات الخمس في المساجد يفرح في يوم الجمعة عيد وكذلك حينما يصوم الإنسان ويقوم الليل في رمضان يفرح في يوم العيد وحينما يذهب الإنسان للحج أو يجتهد في التسع من الحجه في اليوم العاشر أيضا يعيد فكذلك القرآن يفرح الإنسان بهذه النعمة وينشرح صدره قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أي قل يا محمد ويا كل داعية بالإسلام والقرآن لا بمتاع الدنيا الفانية وأموالها الزائلة لأن العمل الصالح يبقى نفعه وأما غير ذلك فهو ينتفع به الإنسان وأن يناله الإنسان من هذه الدنيا ما يقدمه للدار الآخرة قال هو خير مما يجمعون أي الإسلام والقرآن خير مما يجمع الناس في الدنيا من متاع وأموال ومناصب وشهادات وغير ذلك يقول الطبري فإن الإسلام الذي دعاهم إليه والقرآن الذي أنزله عليهم خير مما يجمعون من حطام الدنيا وأحوالها وكنوزها ولذلك ربنا قال ورحمة ربك خير مما يجمعون كنت أصلي في مدينة هيت في جامع عبد الله بن المبارك صلاة المغرب فقرأ الإمام من سورة الزخرف فلما قرأ ورحمة ربك خير مما يجمعون وقعت في قلبي فالإنسان عليه أن يستذكر ايات القران كما قال سفيان يقول ايات القران خزائن الله في الارض فاذا دخلت خزانه فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها لا بد للانسان ان يتدبر هذه الايات الكريمة وعليه أن يتزود منها ليخشع ولأجل أن ينتفع من ذلك ثم قال الله تعالى قل أرأيتم ما أنزل, ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني عما من الله به عليكم من انزال الرزق فعملتم فيه بأهوائكم فحرمتم بعضه واحللتم بعضه قل لهم هل الله أباح لكم ما في تحليل ما أحلتم وتخريب ما حرمتم أم أنكم تختلقون عليه الكذب؟ وتأمل عظمة القرآن الكريم. فربنا جل جلاله لما ذكر نعمه القرآن نعمة القرآن نضعها في محلها. ومن ذلك أننا نقرأ القرآن ونطبق ما في هذا القرآن. وأيضا ربنا جل جلاله لما قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وكان المراد بذلك كتاب الله المشتمل على التحيل والتحريب بين فساد أولئك الذين يخالفون طرائق القرآن فيحلون ويحرمون بغير مستند شرعي وبغير الرجوع إلى كتاب الله تعالى وهنا بيان عظمة القرآن وأنه منهج حياة وأنه رحمة العالمين وأنه صالح لكل زمان ولكل مكان أما الإنسان إذا جعل القرآن ظهريه وترك التحاكم من فقد وقع في أخطر شيء فربنا جل جلاله قل, قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا أي قل يا محمد وهذا الخطاب أيضا لكل داعية قل يا محمد للمشركين أخبروني عن الرزق الذي خلقه الله لكم فجعلتم بعضه حراما عليكم وبعضه حلالا لكم بسم الله الحمد لله طبعاً في هذا يعني كما أن تحليل ما حرمه الله خطير كذلك تحريم ما أحله الله تعالى خطير جدا قل الله أذن لكم أم على الله تفترض طبعا هذا التقول على الله تعالى هو أخطر شيء يقول يا محمد للمشركين الله أذن لكم بأن تحرموا ما حرمتم وتحلوا ما احللتم أم أنكم تكذبون على الله في ذلك ولذلك من سيؤلف لما لا نقرأ القرآن نقرأ القرآن حتى نطبق وحتى لا نقع في الكذب على الله تعالى وربنا قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمه الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم وربنا قال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 الكذب على الله اخطر معكم ما يكون وربنا قال قل من حرم زينه الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فالتقول على الله تعالى شديد جدا يقول القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق قال لا أن يلقى الإنسان جاهلا لا أن يلقى الإنسان ربه جاهلا خير له من أن يلقى ربه كاذبا عليه فالكذب والافتراء والتقول على الله والتساهل في امر الفتيا امر في غايه الخطوره ثم قال تعالى وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون واي شيء يظنه مختلقو الكذب عليه واقعا بهم يوم القيامة وأي شيء نظنهم اختلقوا الكذب عليه واقعا يوم القيامة لأن من حلل حرم بالباطل فقد كذب وافترى على الله تعالى لأن التحليل والتهريم هو من حق الله تعالى فإذا افترى الإنسان نسب إلى الله تعالى ما لم يقل أي أن يظنون أن يغفر لهم هيهات إن الله لذو إفضال على الناس بإمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة ولكن أكثرهم جاهلون نعم الله عليهم فلا يشكرونها ربنا جل جلاله لما كان قد مضى من ادله ذكرها ومنها أدلة المعاد وأنها ظاهرة جدا لا يخضع الإنسان يعني أن يردها كان تراءهم قد ثبت بعدم قدرتهم على مستند بإذن الله تعالى لهم في ذلك فربنا جل جلاله قال مشيرا إلى أن يوم القيامة مما هو معلوم لا يسوغ إنكار قال وما ظن الذين يفترون عن الله الكذبه يوم القيامة أي وما ظن الذين يتقولون على الله الكذب أن يحل بهم يوم القيامة من النفال أيحسبون أن الله لا يعاقبهم وربنا قال ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين والذلك هذا من الكبر أن الإنسان يفتري على الله بل جميع الذنوب هي من الكبر لأنه بطر الحق قال تعالى إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون أي إن الله لصاحب تفضل على الناس بنعمه الكثيرة ومنها ما سخره لهم من نعم الدنيا وأباحه لهم ومنها إمهال العاصين وعدم معالجتهم بالعقوبة ولكن أكبر الناس لا يشكرون الله على ما تفضل به من نعم بل يستعينون بها على مأصيته ويحرمون بعضها إذن هنا تنبيه جدا على أن النعم ينبغي على الإنسان أن يستخدمها في مرضات الله تعالى وأنا كثيرا ما أنقل مقولة ذاك التابعي الجليل أبو حازم سلم بن دينار حينما قال كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بليها ثم قال الله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه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 وما يغيب عن علم ربك وزن ذرة في السماء أو في الأرض ولا اصغر من وزنها ولا أكبر إلا وهو مسجل في كتاب واضح لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها إذا هذه آية عظيمة ويقف الإنسان عند المعاني وينظر إلى نفسه وحاله. فهذا الخطاب هو خطاب للجميع فربنا جل جلاله يقول وما تكون يا محمد في أي عمل من الأعمال ولما ذكر أي عمل خصص إفراد بعض أفراد العام جاء به لأجل التخصيص لمكانة هذا العمل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قران يعني دي أن قراءة القرآن وفهم القرآن ومجالس القرآن وبدء القران هي أعظم مجالس الإنسان وأعظم شؤون الإنسان وأعظم أحواله. فهنا وما تكون يا محمد في أي عمل من الأعمال وما تتلو من سورة من القرآن ولا تعملون أيها الناس عملا من خير أو شر. تأمل كيف أن الخطاب مفرد ثم جاء الجمع. يعني القياس ما تكون في شيء وما تتلو منهم من قرآن ولا تعمل من عمل وعلى هذا يكون التفسير ولا تعمل من عمل حسن أو سيء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل عملا سيئا أبدا جاء هنا ولا تعملون من عمل أي ولا تعملون أيها الناس عملا من خير أو شر صغيرا أو كبيرا إلا والله مطلع عليكم حين تأخذون فيه وتعملونه فنحفظه عليكم ونجزيكم به فعلم الله تعالى يترتب عليه محاسبته للناس وما يغيب عن ربك يا محمد من زينه نملة صغيرة أو هباء في الأرض ولا في السماء ولا أصغر الأشياء ولا أكبرها إلا وهو في لوح محفوظ مكتوب فيه كل شيء إذن ربنا جل جلاله يعلموها هذه الأشياء ويخصيها على الناس يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد فربنا يشاهد الأشياء ويحفظها ويحاسب عليها فربنا جل جلاله لما أطال الكلام في أمر الرسول بايراد الدلائل على فساد مذاهب الكفار في أمره بايراد الجواب عن شبهاتهم وفي أمره بتحمل أداهم وبالرفق معهم ذكر ربنا جل جلاله هذا ليحصل به تمام السلو والسرور للمطيعين وتمام الخوف والفزع للمذنبين وهو أن الله سبحانه وتعالى عالم بعمل كل أحد وأن الله سبحانه وتعالى عالم بما في قلبه من الدواعي والصوارف والإنسان قد يظهر العبادة ولكن في بطنه في باطنه الأمر مختلف فربنا عالم بكل شيء ويحاسب عليه وربنا لما ذكر عباده بنعمة القرآن وما يجب عليهم من شكر هذه النعمة وبأن أكثر الناس لا يشكرون وأن شكر الله تعالى بتطبيق ما في الوحيين أي الكتاب والسنة عطف على ذلك تذكيره لهم بإحاطته بهم وبعلمه بشؤونهم وأعمالهم كلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها وأيضا علمه بما في العوالم علويها وسفليها لأجل أن يحاسبوا أنفسهم على تقصيرهم في ذكره وشكره ودى حقه ولذا قال عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تزنوا واستعدوا ليوم العرض الأكبر إذا هذه آية عظيمة يكررها الإنسان في حياته ويشتركر معانيها ليرعد مما فيها ويحاسب نفسه محاسبة الشريك لشريكه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا في تفيضون فيه أي تأخذون فيه وتخوضون وأفضل الفيض دل على جريان الشيء بسهولة في كل معنى الآية ما تكون يا محمد في أي عمل من الأعمال وما تتلو من أي سورة أو صفحة أو آية ولا تعبدون أيها الناس من عمل صغير أو كبير خير أو شر إلا والله مطلع عليكم حين تأخذون فيه وتقومون به إذا الخطاب للنبي وأمته داخلون في هذا الخطاب كما قال الواحد يقول لأن خطاب الرئيس خطاب له ولأتباعه قال ويدل عليه قوله ولا تعملون من عمل فإذا في ذلك تنبيه على أن هذا الخطاب ثم قال وما يعزب عن ربك وما يعزب أي يبعد وأصل عزب يدل على تباعد وتنحي ولد الإنسان غير متزوج قال وقال له أعزب والمرأة عزباء ولما كنا في القرية قبل أربعين سنة فإذا كان طفل يعني حزنان وجالس يقول لماذا فلان عازل اي لماذا هو في معزل وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أي مبين عن حقيقته خبر الله لمن نظر فيه لأنه لا شيء كان أو يكون إلا احصاه الله جل جلاله وأنه لا يعزب عن الله تعالى شيء في سمائه ولا في أرضه أي ما يغيب عن ربك يا محمد وزنه ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر فلا يخفى عليه سبحانه أصغر الأشياء وإن خفف الوزن كل الخفة ولا أكبرها وإن عظم وثقل وزنه وكل ذلك في لوح محفوظ مكتوب فيه كل شيء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 كل في كتاب مبين إذا ربنا جل جلاله يعلم جميع الأشياء وربنا جل جلاله يحاسب فالله ما خلقنا عبثا ولن يتركنا سدى من فوائد الآيات عظم ما ينتظر المشركين بالله من عذاب حتى إنهم يتمنون دفعه بكل ما في الأرض ولن يقبل منهم القرآن شفاء للمؤمنين من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات بما فيه من الهدايات والدرالات العقلية والنقلية ينبغي للمؤمن أن يفرح بنعمة الإسلام والإيمان دون غيرهما من حطام الدنيا الفاني طبعاً أمر الدنيا نفرح به حينما نستعمله في مرضات الله تعالى بقة مراقبة الله لعباده وأعمالهم وخواطرهم ونياتهم ولذلك على الإنسان أن يصحح أمر النيات دوامه طبعا هذه الفوائد التي ذكرها الإخوة وبالإمكان أن يزاد عليها بسم الله الحمد لله أولا عذاب يوم القيامة لا تتحمله أي نفس على تفاوت الأنفس في احتمال الآلام ثانيا زيادة عذاب أهل النار طورا بعد طور فكثمان الندامه يقع منهم قبل إحراق النار لهم فإذا أحرقتهم النار الهتهم عن هذا التصنع لمن كان يتبعهم في الدنيا يدل على ذلك قوله قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا فهم في هذا الحال لا يكتمون ندبهم. ثالثا تصدير الاستفتاح به ألا التي هي للتنبيه في قوله ألا إن لله ما في السماوات والأرض لتنبيه الغافلين عن هذه الحقيقة وإن كانوا يعرفونها لكثرة ذهول الناس عن تذكر أمثالها رابعا القرآن الكريم شفاء لجميع الأمراض القلبية خامسا إذا تحققت الهداية حصل الفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور والحور. وقد ذكر هذا السعدي في تفسيره علينا وعليه رحمة الله سادسا إذا تحققت السعادة الروحية فليفرح المؤمن أنها من عند الله وبفضله وبرحمته سابعا العالم القائم بالكتاب والسنة المتورع عن الحرام المؤدي حقوق الله تعالى قد يصيبه شظف العيش وعليه ان لا يتاسف على ما فاته من حطام الدنيا فإنما اتاه الله من علم الوحيين خير مما اوتي اصحاب الاموال ومتاع الدنيا يزول ونعمه الدين متصله بالاخره ثم ان من يصبر على هذا ويحتسب لا شك ان الله سبحانه وتعالى يرزقه ويجزى له العطاء في الدنيا قبل الآخرة ثامنا نعمة الدين والوحي والرسالة نعمة متصلة بالسعادة الدارين وهي نعمة تجعل عمل الداعية باقيا والقاعدة عند العارفين ليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعات فقط بل إن الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته تاسعا الفرح والسرور بنعمة العلم والدين مما يوسع الصدر ويشرحه للعمل الصالح وتحمل الصعاب لأجل تبليغ رسالات الله عاشرا القرآن رحمة للمؤمنين دون الكافرين إذ هو عليهم عمى وفي الاخره جزاؤه على الكفر به الخلود في لضا كما قال الطبري علينا وعليه رحمة الله حادي عشر إن كل ما في السماوات والأرض ملك لله جل جلاله وعظم سلطانه ولذلك ما يحق الانسان أن يعمل في ملك الله غير ما يرضي الله أبدا فالارض ارضه والعباد عباده والشرع شرعه ولا يصلح لعبد الله في أرض الله إلا شرع الله. ثاني عشر إن وعد الله حق فهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة لذا وجب علينا تعليمهم. ثالث عشر إن الله هو الذي يحيي ويميت أي يدخل الروح في الجسد. فيكون جسد حيا يفصل الروح عن الجسد فيصير الجسد ميتا ولذلك أمر الروح لا يعلمه البشر أبدا خامس عشر إن كل وعد يعيده الله عباده وعد حق أي صدق مطابق لما قدره الله وقضى أن يكون في المستقبل سادس عشر قدم اسم الجلاله الله في قوله قل الله أذن قل الله أذن لكم أم على الله تفترون للتنبيه على أن الله هو وحده الذي له حق التحريم والتحريم ومن يفتي بالشروط المعتبرة لا يمكنه أن يفتي حتى يرسخ في العلم ليجتهد في الوصول إلى حكم الله تعالى عشر شرع الله لهذه الأمة الفرح والسرور بتمام نعمة الدين كما يفرح المؤمن بعيد الجمعة وعيد الفطر والعيد الأضحى ونعمة القرآن أعظم النعم فهو يجلب السرور دواما ثامن عشر الفرح الحقيقي هو الفرح المتعلق بأمر الاخره أما الفرح بأمر الدنيا فحسب الذي جاء فيه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وبقراءة النصوص جميعا نفهم إن كان في الدنيا شيء يستحق أن يفرح به فهو فضل الله ورحمته إذن هذا هو الفرح الحقيق أن يفرح الإسلام بالشيء الذي يقربه إلى ربه وخالقه تاسع عشر الوعيد الشديد على من تقول على الله بغير علم أو افترى على الله كذبا أو احل ما حرم الله أو حرم ما أحله الله عشرون الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله أما العادات فالأصل فيها العفو فلا يحضر منها إلا ما حرمه الله حادي وعشرون كل ما خلقه الله وسخره للناس من منافع الكون الأصل فيه الإباحة فربنا لكر نعمه على سبيل المنة ثاني وعشرون كل من دان بغير شرع الله فهو مذموم ثالث وعشر على المؤمن أن يراقب ربه في السر والعلانية وأن يحقق في نفسه أن الله رقيب عليه مطلع على أعماله ظاهرا وباطنا رابع وعشرون كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب معاد الأمور ويكره سفسافها ولذا جاء الخطاب وما تكون في شأن والشأنه الأمر العظيم وذو البال وهذا يدل على أن جميع أموره صلى الله عليه وسلم كانت عظيمة فهو القدوة والأسوأ وذلك الانسان يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم فعلا وفركا أنا ذكرت بعض الكلمات يعني لأجل حفظها فلعلي اقتصر على ما ذكر حتى لا يكون المجلس طويلا هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته